لقد ن ه ا ت بريدك ن اينا في ن ا وجدت قلوبهم ا البرين الجنس ي ج ن ا بالتحريم المحلوقه وجدتها و ج ا ت ه ا وجدتها ا وجدتها وجدتها ي وجدتها لان وجدتها وجدتها ولكن ا هناك امر ن ي ا خ ر ت في المسجد ا ن ولكن هناك ب امر ي ا اخرى في المسجد ن ستتبين ستباق كل ل س ل ا ى يبقى هنا ت ى وايد ن هنا ايه؟ ا ل و عين ا والدائرة س هنا دي ايه انا ا ت و م هتروسعى ي ا ن ب ي ن ولا دي ا وايد فالكار ن ر ه ا خلطنا شرعة <تصفيق> <تصفيق> لانه يجب ان يكون اولي المثومة توقع ف ر اطلق هناك اشياء اخرى ا لانه بطن ل يكون هناك اشياء اخرى لو لانه ي يكون ه ن ا لو موجودة اشياء ل و اخرى اذا كانت تشعر بانه يجب ان تكون مسؤولاتك ولكنك تشعر بانه يجب ان تكون مسؤولاتك ولكنك تكون مسؤولاتك إ ذ ا كانت هناك ايضا ي ن تتحول الى المسرحيه الى المسرحيه ي شايف كل دول multiple fictions ا ل ن ا multiple fictions م ع ن س ر ح ي ه الى المسرحيه شايف واعه هين ل ي ق ع على م ولكن ي ب ا يكون هذا ا ل ك م م ك ا ي ك و م ا ل ت ب ا ن م م ن ان يكون ا ا ل م ك ن ان ي ك و ه ا ا ل ا ن م م ع ن ان يكون ه ا ل ا ن م ك يكون ا ا ل ا ن ممكن ان ي ك ن ه م ك ا ن م م ك ا و ن ه ا ل ك ن م م ان و ن ه ا ا ل م ا ن م م ن ي و ن ممكن ا يكون م م ان ي ك م م يكون ممكن يكون ممكن ان ي و ن ممكن ان ي و ن ممكن ان ي ك ن م م يكون ممكن ي ب و ن م ان ي ممكن ان ي و ن م م ي ك و ان ان ا م ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ا ولكن يجب ان يكون هذا ا ل م و ا ن يجب ان ي ك ا ن هذا المكان يجب ا يكون هذا المكان ي ج ت ان يكون هذا المكان ي ج ن يكون هذا ا ل م ا ن يجب ان ك و ن هذا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا ي ج ا ان ي ب و ن ا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون ه ت ا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ر ن يجب ان يكون هذا المكان ي ب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا ل م ك ا ن ي ب ا يكون هذا المكان يجب ان يجب ان يكون ا المكان ي ب ان يجب ان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ن يجب ان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا ي ب ان يجب ي ب ان ب ان يجب ان ان ك و ن هذا المكان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا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 <تصفيق> <سؤال> <تصفيق> <تصفيق> اما حاجه ل و ي احنا ل ل م س ت ع ي م هنخطر عشان نكريز ايديتي أ الحته اللي في اللي هي هندور زي ما شكوش او سكوير ه ن ق ع يقعد ش ك ل ك زي ا ل ب エッグ・コントーン。<laughs>